that <laughs> فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم وإِمَّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَعَلَى كُلِّ مَا قَوْلًا هُوَ كَانَ حَلِيمًا غفوراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَا شَرِيكَ لَهُ فَادْعُهُ وَخْشْيَةَ رَبِّكَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يستمعون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 وقعن